بُوَكْ اثنان. سَيَدْ سَمَانْ تَوِيْسْتَ سبعة عشر سبعة عشر طالوس في البيت في البيت تاسع ميد عن طالمة هنا بيتنا هنا بيتنا فوق يوجد السقف. فوق يوجد السقف. تحت يوجد القبو. تحت يوجد القبو. تَعْلَنْ تَكَانَ أَمْ توجد حديقة خلف المنزل. توجد حديقة خلف المنزل. تالون ادرس لا يوجد شارع أمام المنزل. لا يوجد شارع أمام المنزل. تالون فيررساوم بويتا. توجد بجوار المنزل. توجد أشجار بجوار المنزل. تاسع من الناس توني. هنا شقتي. هنا شقتي. تاسع كيتيا يأكل هنا المطبخ والحمام. هنا المطبخ والحمام. توالون أولوهونه هناك غرفة المعيشة. وغرفة النوم. هناك غرفة المعيشة وغرفة النوم. طالو نافيون سوليتو. باب المنزل مغلق. باب المنزل مغلق. متيك كنت لكن النوافذ مفتوحة. لكن النوافذ مفتوحة. تنان كومة. اليوم الجو حار. اليوم الجو حار نذهب الآن إلى غرفة المعيشة. نذهب الآن إلى غرفة المعيشة. تولى صوفا هناك يوجد صوفا. وكنبة هناك يوجد صوفا وكنبة. استوكة. تفضل واجلس تفضل وجلس. توالا هناك يوجد كمبيوتر. هناك يوجد كمبيوتر. توالا من هناك جهازي استيريو هناك جهازي الاستيريو تلفزيوني هانوسي التلفزيون جديد تماما التلفزيون جديد تماما